وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِن للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان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 من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان